بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تفع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تأملون قبيرا وتوسل على الله وتفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل في وما جعل أزواجكم اليائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل ادعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل أدعوهم لآبائهم وأرسق عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإصلابكم في الدين ومواليكم وليت عليكم جناح فيما أخوأتم به ولكن ما تعمدت قروبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أمريك وأزواجهم أمهاتهم وأولو الأرحام بعثهم أولى ببعث في كتاب الله من المؤمنين إلا أن إلا أن تبحثوا إِلَى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسكورا وَإِذْ أقذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى ابن مريم وأطينا منهم ميثاقا غريبا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا وَنِعْمَةَ الله عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُم جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا إِذْ جَاءَتْكُم جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ وكان اللَّهُ بما تَعْمَلُونَ بصيرا إِذْ جاءوكم مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وبلغت الْقُلُوبُ الحناجر وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الحناجر وتظن أنا بالله عز وجل هنا لك بثري المؤمنون زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وَإِذْ قال الطائفة منهم يا أهل يسرب لا مقام لكم فارجعوا, فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا أورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبسوا بها, وما تلبسوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهد الله من فضلوا لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسئولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا كمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يحسنكم؟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 قوم والقائمين لإسوالهم هلم إلينا ولا يأفون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون اليك تدور اعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فاذا ذهب القوم سلقوكم بالسنه انفداد اشحه على الخير اولئك لم يؤمنوا فاحبط الله اعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يوجهوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما يجب إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر من الله كثيرا ولم هناك افضل الأحزاب قابوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما جادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم من قضى نحفه ومنهم من ينتظر وما بكلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم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 وأنزل الذين مِنْ من أهل الكتاب من صياصيهم وقدف في قلوبهم الرعب فريقا تقترون وتأسرون فريقا وأورتكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها وكان الله على كل شيء قدير يا أيها النبي قل لأزواجك إن إن كنتن تردن الحياة الدنيا، إن الحياة وزينتها فتعالين، فتعالين غمتيكنا سراحا جميلا وَإِن كنتن تردن الله ورسوله اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَارِكًا الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ منكن لِلْمُحْسِنَاتِ عظيما أَجْرًا عَظِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ من كن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها يؤتها أجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن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 وَقُلْ نَمَا يُسْلَى فِي بيوتكن مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَخِيفًا خَبِيرًا إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والقاشعين والقاشعات والمتصدقين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم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 إنها وطرا زوجنا كهار فإلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أذعيائهم، بكى لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفصولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وَفَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَفْتَرُونَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ وَكَفَى اللَّهُ حَسِيبًا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 وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أَذَاهُمْ وَتَوَسَّلْ عَلَى اللَّهِ وكفى بالله وكيلا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طلقتموهن مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وشرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهم إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهم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 وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسا للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها طالصة لك من دون المؤمنين قَدْ عَلِمْنَا مَا فرضنا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَادِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَالُهُمْ لكي لا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُ النوت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 نبي إلا أيُّنَ لَكُم إِلا أيُّنَ لَكُم إِلَى طَعَمٍ غَيْرَ نَظِيرٍ إِنَّهُ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طعمتم فَانْتَشِرُوا وَلا مستانسين لحديث ان ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وقراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنفعوا أزواجه من بعد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 في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمالهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا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 الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاباً مهينا والذين يظلمون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبينا يا أيها النبي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 لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمردفون في المدينه لنغرينك بهم ثم لا يشاورونك فيها الا قليلا ملعونين اينما سخفوا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 قَرَعَ عَلَى السَّاعَةِ تَكُونُ قَرِيبًا إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ سَعِيرًا خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لا يجدون وليا وَلَا نَصِيرًا يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يقول ونيا ليتنا اقطعنا الله واقطع الرسول وقال ربنا ان ما قطعنا سادتنا واصبرا السبيل ربنا آتهم ضعفين العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آثموا فبرأهم الله مما قادوا فبرأهم الله مما قالوا وكان عند الله وجه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 انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما